إن الله مع الذين اتقل و الذين هم محفينين الإحسان للإنتاج الإعلامي تقدم لكم هذه المات الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين منزلة هذه الأمسية مع التجريد والتجريد الذي هو خلع الشيء فيقال تجرد من ثيابه اذا خلعها بالكليه ويقال فلان متجرد اذا كان قاصدا للحق لا يبتغي سواه استشهد الهروي استشهادا لطيفا ما خالفه فيه ابن القيم كثيرا غير أن ابن القيم وافقه أن الاستدلال بالآية يؤدي إلى بعض المعاني عن طريق الإشارة والفهم استدل الهروي بقوله تعالى لموسى عليه السلام فاخلعنا عليك قال هذا هو التجريد فاخلع نعليك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى امر الله عز وجل موسى ان يخلع نعليه وهي في التربيه خلع النفس والتجرد من كل خلق ذميم وخلع الكبرياء ليناسب ذلك العبودية هذا هو الاستدلال يقول ذو القيم وتل إشارة بالآية وليس هو تفسيرها ولا المراد بها لأن الخلع هنا كان خلعا حسيا أمر الله عز وجل موسى أن يخلع نعليه والنعل معروف ما يلبسه الإنسان في قدميه أو ما يغطي بهما قدميه هذه النعال لكن أمر الله عز وجل موسى أن يخلعن عليه عند دخول ذلك الوادي المقدس لأسباب إما لتنال أطرافه بركة الوادي وإما لأنه ما أي لأن النعال كان كانتا مما لا يسطل أن يباشر بهما ذلك المكان حتى ذهب بعض أهل التفسير مذاهب شتى في الجلد الذي صنعت منه النعل أو التي كان موسى عليه السلام يلبس النعل من أي جلد من الحيوان كانت المهم أمر الله عز وجل موسى بالتجرد من نعليه عند دخول الوادي وكذلك الدخول على الله يحتاج إلى تجرد وهو التجرد من النفس الدخول إلى الوادي المقدس يحتاج إلى خلع النعال كيف الدخول على الله كيف بالدخول على الله يحتاج إلى طهاره كاملة ولذلك حتى الجنة قال الله عز وجل عن الذين يدخلونها طبتم فادخلوها خالدين يطيبوا من المظالم والظلامات ومن كل ما لا يليق بالجنة ثم يدخلهم الجنة بعد أن طابوا بعد أن طيبهم ذلك لماذا عندك بعد أن يتجاوز أهل الجنة الصراط ويقبلوا على الجنة وهم على بابها ينادي منادم أنقفوا الحديث أصده في الصحيح في البخاري أنقفوا لا يدخلن أحد من أهل الجنة الجنة وأحد من أهل النار يطلبه ظلاما منتهى العدل ظلاما يعني شنو في زول زول النار رسمي جوه النار وحس جوه النار بيتمجط لكن انت زول زول جنة وظلمتو يمرقولك من النار وجنباب الجنة ياخد حقه منك يرجع النار ويدخلك الجنة بعد ذلك رأيك شنو ما في رأيك ترجع للناس حقها بس لذا لا راي ولا شنو ده ما حديث ده ما في رأي شنو شوف الكلام ده شوف العدل لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وأحد من أهل النار يطلبه ظلامة هذا عدل شديد عدل شديد هذا عدل, عدل بدقة فمن يعمل مثقال ذرة بل خير يرى ومن يعمل خيرا خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى ذرة شر ستجدها في صحائفك وتلقى بها ربك بين يديه سبحانه وتعالى فدخول الأماكن المقدسة يحتاج إلى تجرد بدءا من النعلي ومرورا بالنفس صح بدءا من شنو من النعلي ومرورا بالنفس التجرد من النفس يقول ابن القيم رحمه الله من أراد الوصول إلى الله ومن أراد الدخول عليه أعطاه ابن القيم وصايا اخلع من قلبك ما سواه وادخل عليه. دار تخش عليه؟ طلع من قلبك شنو؟ غيره. إخواننا والله الكلام نما كلام عام غيره ده أشياء كثير جدا نحن نتعلق ونستمسك بها وتصرفنا عن الله حتى الولد أحيانا إنما أموالكم و. أولادكم فتنة والله عنده أجر بعد ذلك مر بكثير من المفردات في الحياة الناس يتعلقون بها على تفاوت في التعلق إذا أردت الدخول على الله فاخلع من قلبك ما سواه قال أول قدم يدخل بها في الإسلام أن تخلع الأمداد والأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل ويتجرد منها طيب دي حاجة على شوية اسمعوا الكلام يقول ابن القيم في المدارج في منزلة مضط لكن الناس في الغالب ماشنو ما شنو ما بيتذكر شديد قال رحمه الله تعالى معارف الله لا تدخل في القلوب المعينة وملائكة الله لا تدخل في البيوت المعينة فإذا أردت معارفه على قلبك فأخرج من قلبك كلاب الشبهات وصور الشهوات فإن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة البيت الفو كلب، كلب كلب عديل كلب أوصف لك بهوهو البيت الفو كلب بهوهو الملكة في والبيت الفو صور الملكة في تخشيوه والقلب ده الفيه كلاب وفيه صور معرفتنا الله تخشيوه لكن يأتي كلاب كلاب الشبهات وليه قال الكلاب لأن الكلب هو الحرص الكلب الكلب سموه كلب ليه يقول لك تكالبت علينا الأمم تكالبت يعني شنو حرصت وجهتناها الطفينا والكلاب تتكالب بكلب شديد على الجيف على شنو الجيف بالشاخر في الجيف عشان كده الانبياء قالوا شنو قال عيسى عليه السلام الدنيا جيفة وطلابها كلاب الدنيا شنو جيفة وطلابها شنو كلاب انت ممكن تشير من الدنيا ما في مانع لكن ما تاكل الناس عشان الدنيا اي زول يشيخ اي زول يش حقه يمشي الكلاب دول لو اتفقوا اي زول بيش يحقو بيمشي وبيفضل لكن بيكونوا هم ذاته خايفين يقول لك ما كفيني ده لو شمال ما يكفيني بيشاكلوا في الجيفة دي اقول لك قول وهكذا السلطة رأيك شنو يا خزون في السلطة دي ما بيقبل اي سلطة حتى زون لو قالوا له اكبر راعي ارعى البهايم دي جاي زح يقول له لا ده انت ليه مش راعي سلطة ولا ما سلطة ما بده رزحه واحد امام جامعه يا خاص معلقين واحد أعمل مننا بزح بزح شوفتها كيف كلب شديد كلب. كلب وتكالب وحرص غير عادي ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه الحرص على الشرف والحرص على المال الحرص على المكانة قد تجعل الإنسان يخالف دينه ويخالف حتى مبادئه مصعب ابن الزبير ابن العوام تربى هو وعبد الملك ابن مروان منذ الصغر وكان بينهم موده شديده فلما صار عبد الملك خليفة للمسلمين أرسل مصعبا واليا له على اليمن فأراد مصعب أن يستقل بملك اليمن دار فريد يعلم ولايه مالا ها مستقله فقاتله عبد الملك وارسل اليه الجيوش ودارت الحروب حتى قتل مصعب وجئى براسه بين يدي عبد الملك بن مروان فلما راه بكى ابناؤه قاعدين جنبه قال لي ابوي البكي شنو انت بغيت يقتلو قال مقوله حكيمه قال اي بنيه إن الملك عقيم إن الملك شنو عقيم ما بي... لا أبو لا أم عنده إن الملك عقيم لو نازعني فيه بعض ولدي لقتلته جناي اجبت من ظهري دا لو داري يجي فيني ما بخليه وهذا كلام سكماء يعني في النهاية مهما أنت اختلفت معه لكن ده كلام ماله معبر إن الملك عقيم عشان كده يقول لي اخلع من قلبك ما سواه وهذا كل الدين من استطاع وتجرد ان يخرج من قلبه ما سوى الله وصفى قلبه لله هذا ابن القيم ليس هنا في كتاب اخر اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي عنده مقولة جميلة جدا انقلها لكم يقول رحمه الله اذا اخرج العبد من قلبه ما سوى الله من الاهواء والحظوظ والشهوات ومرادات النفس اخواننا الدين شنو الدين انك انت تحصل لك مجاهده تكون مشتهي حاجه والحاجه دي تخليها لله مع ذوق مراره تركها ومراره الحرمان منها للدين انت هنا بالذوق طعم الايمان وحلاوه اليقين حاجه انت مشتهيه شديد ودين يقول لك لا تخليها وتضغط على نفسك وتدوس على كرامتك ابن القيم قال اذا خلع القلب العبد ذلك ترقى قال حتى يصير هذا العبد لا يحسن إلا الطاعة ولا يعرف إلى المعصية سبيلا يصل مرحلة مالو بس تاني ما يقدر يعمل إلا الطاعة ولما يقرر يعصي ما يقدر يعصي ليه شوف الكلام الراقده كما أن أحدكم يعصم محبوبه من المكاره فإنك إذا وصلت إلى هذه الدرجة أحبك الله فردك عن المكاره كما ترد صبيك عن المكاره يقتحمها وهو لا يعرف عواقبها عندك شافع صغير كويس؟ النار مولع دار يدخل يده بتعمل في مسلكين؟ تخليه؟ يكورك ثاني كان جبته أبداً ما يكون عارف حاجة أو تمسكه في ناس الله بحبهم ماشين على المعصية لأنه بحبهم يمسكون عن المعصية كما تحبسون أطفالكم عن المكاره ما تقرب عبد إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه شوف الترقي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وليس معنى كنت سمعه الذي يسمع به أن يكون له سمع كسمع الله فهذا باطل إذ أن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لكن الله يحجب سمعه فلا يسمع إلا خير وإذا أراد أن يسمع الشر صرفه عن شر أو صرف الشر عنه والنتيجة أن لا يسمع شرا وقس على ذلك بقية الجوارح دار يسمع الرسول كان يعمل كذا يقول لما لما كان في أيام الشباب في مكة يقول لأخي رحبا جاي في حفلة يقول يقرر يمشي يضرب على الله عليه بالنوم فينام فلا يستطيع يذهب ليه؟ حجبه الله وعصمه والعصمة في الأنبياء موجودة لكن العصمة الغير مطلقة هي في سائل الصالحين يعصم الله بعض الصالحين حتى إذا أراد أن يعصي ما استطاع أن يعصي ذلك بأنه أخلع من قلبه ما سواه وخلع من قلبه غير مراده سبحانه فهو يدور مع مراد الله وهذه حقيقه العبوديه دي حقيقه شنو اصلا العبد مستسلم اي واحد ما مستسلم لا ما عبده يقولوا له كده الشريعه كده يقول لكن ده كان زمان أنت عبد يعني حسه يقول إذا كان زمان يا أخي القرآن صالح لكل ليس شعارا والله الناس كله أي جزء يقول لك القرآن صالح لكل زمان وليس شعارا نحن نؤمن بذلك قطعا القرآن يصلح لكل زمان ومكان يقول له يا أخي القرآن قال كذا يقول لك كم ما قصد أم كم ما كذا أم كم ما كذا شميخ دي ما عبودية العبودية أن يدور هواك وأن تسعى لأن توطن نفسك على الانقياد والطاعة المطلقة دي, دي, دي شنو؟ عبودية دي اسمها شنو؟ أن عبد في حدن عبد ما عندك أي كلام مع سيدك ما عندك أي اعتراض اجل من ذلك أن لا تحس بنوع حرج في نفسك فتنقاد وأنت مطمئن أن هذا هو الخير وأن هذه هي الحكمه البالغة ما في زول يقول لك هذا خلاص نمشي لكن بيجوا ما مختنع لكن يقول لك نقول شن نعم شنو؟ ما شاء الله قال هاي نحن مع كلام الله هذا لكن بيجوا ما له ما مطمئن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حاجا مما قضيت. ويسلم تسليما. تقول له الموسيقى حرام. يقول لك يا يخ قالوا بتعالج وقالوا إش نعرف. الشيدة حرام. يقول لك قالوا وقالوا قالوا إش نازل قط. أبصرت قل قلك الموسيقى حرام. ما تروح تعمل لي فيها هني. وقيس على ذلك كثير من المفردات. هذا من الناس بقاعدة بتفق معك فيها. تقول له اسمعوا سمعنا واطعنا. يقول لك أي سمعنا واطعنا. أمسكوا واحدة واحدة من السجينة. تقول له حرام. يقول لك حرام ولا مكروه يا شيخنا لا حرام يا اخي قال منو يا اخي ما تحرمو ساكت يقول لك يا خسماء انتي تشرب ولا تحير لا تدخن اي امشي دخن غادي غادي لكن حرام يجي في التنبك برضو كذلك يجي في شنو معارف مفردات كثيره جدا اخواننا الدين داير موقف داير شنو موقف لأنه الدين ده غالي الله ما بخليك تمش في الدين ده بدون ابتلاء دماء أريقت وأرواح أزهقت ليبقى الدين ماذا ده شغل التربية التربية الإيمانية فعلا في ناس بيحبوا الموت وهذه من وصايا أبي بكر لأبي سليمان خالد بن الوليد لما أوصاه قال يا أبا سليمان احرص على الموت توهب لك الحياة احرص على شنو؟ الموت توهب لك شنو؟ الحياة والحياة المقصودة هي الحياة الكريمة وإلا لا قيمة في الحياة لا قيمة للحياة الحياة هي حياة العزه وشنو والكرامة يا السلام شيء عجيب ملك الصين في عصره النازل وصل الصين ملك الصين في عصره رسول رسل رسول لبلاد المسلمين ولكن ما رسل زول عادي رسل زول بتاع مخابرات قال لي اعرف لي أي حاجة قام جاو قال لي جيت زي كيف قال له الحاجة لعندهم قصور بيوت ما سمح ذي بيوتنا ما عندهم عمارات ما عندهم كذا وقال لي الخليفة بتاعهم كيف عنده قصر قال لي ما عنده قصر أيها طيب الناس دي الوصف قال لي بسووا كدي بيسووا كده قال لي في القتال كيف قال لي هو يود أحدهم ألا يرجع عارف قال شنو دائما الملوك ثون حكمة وحنكة ودهاء عارف قال شنو قال لي إن كنت كما تقول مثل هؤلاء لو استقبلوا الجبال أسالوها ولا يبلغن ملكهم ما تحت قدمي هاتين يا اخي المساله مساله تجرد طيب نمشي شويه قال ويخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لكم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون الند لله اخواننا حقوا تفهم حاجه ما في زول قال انا ند لله او قال انا شيخيدا عاملوا ند لله لكن التصرفات مع شيخه تنبئ ان شيخه في مقام النديه لله يقول لك والله بنحبهم في الله يقولون بحبه شنو؟ في الله لكن بيعمل معه حاجات ما بتعمله انت الا لالله بس هذا شنو ومن الناس من يتخذوا من دون الله ان يحبونهم كحب الله ذي العقيده الفاسده يقول لك انا بحبه في الله يا كده؟ كده شو خلو ممكن يحصل معي مشان احسن شيخ في ناس بيحبوني كويس ممكن المحبه دي تنحرف الى محبه شركيه والتصرفات تبقى تصرفات شركة يقول لك ده ما بيغلط اصلا والفي نفسك بيعلمها وبيسوي ياخي ياخد شيخ ما في شيخ بهذا المستوى الغيب لله لا يعلمه إلا إلا هو جل وعلا التوحيد ينبغي أن يكون واضحا هذا معنى لا إله إلا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك والتدبيث والتصريف والعطاء والعز والذل والرفعه والخفض والقوه والمنع ذلك لله وحده ولا يشاركه في ذلك احد يا عقيده البعز منه الملوك بعز والله ما يعزه والله يدور يعزك سجّت حجرك وأقول ليك القرب منهم بذلك ذات ها ليك دي ذلة العز عند من عند العزيز العز عند العزيز العزيز منه براو العزيز هو الله العز عند العزيز والملك عند الملك والقوة عند القوي والمنعة عند المانع والرزق عند من؟ عند الرازق وعند الرزاق والنصر عند من؟ عند الحكيم الخبير اللطيف عند القوي عند الجبار عند المتكبر إخواننا التوحيدة مهم شديد تخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله طيب ذكر ابن القيم تعقيبا على مسألة خلع موسى لشنو عليه ذكر مسألة فقية لطيفة وهي الصلاة في النعال الصلاة في شنو في النعال طبعا فينا نفهم الكلام ده غلط أيوه خشينا الجامع بين نعاله قبل كده واحد جا خش هنا خلا الجامع ده كل تلاك يتكلم وبره وقف الجامع ده على فت قران في النهاية قال إللي أيوه محمد سيد جيت وقف تلاقيه يقول تلفيشنا قال لي الصلاة في النعال كيف قلت تلو من السنة لكن شيء النعال واقف عشانه وطلع بس وناس قال يا كويس وشفعت رصه هنا تفرجوا لقد أزمة كويس الصلاف النعال كالآتي ورد فيها احاديث منها حديث شداد بن أوسن رضي الله عنه قال فين يسلم صلوا في نعالكم خالف اليهود صلوا في شنو في نعالكم خالفوا شنو اليهود بعض العلماء يقول وجوبا يصلى في النعال وفي حديث ابو سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم ورواه البخاري مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى باصحابه وهو بنعله ثم القى النعل عنه فالقى اصحابه نعالهم فقال لما القيتم نعالكم قالوا رايناك القيت فالبين قال اتاني جبريل فاخبرني ان فيهما خبث او اذى او كما قال عليه الصلاه والسلام غير حديثين بعض العلماء قالوا واجبات في حديثين حديثان اخران حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء ان يصلي في عليه فليفعل يعني ما واجب وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عمرو بن شعيب هو ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص يقول لك عمرو بن شعيب عمن عن, عن ابيه ابوه ابنه شعيب عن جده جد منه عبد الله ابن عمرو ابن ابنه ابن العاص عمرو بن شعيب عن النبي جد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي منتعلا وحافيا طيب دل ذلك على استحباب ليس وجوب الصلاه في النعال إنما على شنو؟ استحباب في النعال لكن في النعال دال في إذا كنت في صحراء أو في موضع ليس فيه بسط في المساجد فيمكن أن تصلي في نعالك احيانا تطبيقا للسنة ومخالفة لمن؟ مخالفة لمن؟ لليهود والصلاف صحيحه ولو كان فيه ما خبث أو أذى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفاره ذلك أن تمسحها بالأرض ثلاثة تمسحها بالارض جنو ثلاثة أما هذا الفقه أما المساجد المفروشة والموكيد ما تخيش الناس بيني علق أشان ما تعمل أزمة وبعدين أشان في حياتانية أشان ما تؤذي الآخرين ما أذى المسلم حرام وده مستحب أشان خاطر حاجة مستحبة تأذي ترتكب حرام تأذي الناس تأذيهم عديد وتوسخ شنو الفرش الأصل ينبغي أن يكون شنو نظيف أما مسجده صلى الله عليه وسلم فقد كان لم تكن فيه شنو إنما كانوا يصلون على الحصاء والحصباء يا سلام، والله نحن مرتاحين مساجد وموكيت ومكيفات آخر موديل ومكبر الصوت وموبايلات اخر موديل كويس وتسجيل كويس وكهرباء نقول قراءتي بعد ما تحدثنا عن تحقيق هذه المساله عرف الهروي التجريد قال التجريد الانخلاع والتجرد الخلع خلع الشيء تجرد دولة تجرد من شنو من ثيابه تجرد من اخلاقه تجرد من كذا تجرد معناها ما خلى حاجه وراه عبر عنها الهروي الانخلاع عن الشواهد تنخلع من الشواهد الشواهد دي هي ما سوى الله كل شيء يشاهد وسوى الله يشاهد معناه حاضر يعني في حياتك اجي اخواننا الشهود ما بتضرو بالعين ما بتضرو شنو بل عين الزور يموت في سبيل الله يقوله على شنو شهيد والبيجي في المحكمة يشهد اسمه شنو شاهد يعني كان عبر المسألة طيب قال الشواهد الانخراط عن الشهود هو غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده سهلة جدا غيبة الشاهد الشاهد منه العبد غيبة الشاهد بمشهوده بقم وغائب وغايب عن كل شيء سوى مشهوده من هو مشهوده مشهوده هو الله ليه هو شهد الله والمناسبة ومن أسمائه الشهيد والله أمتع حاجة في الدنيا عارفيننا شنو أديكم لا في المدارك أمتع شيء أن تتعبد الله بأسمائه وصفاته امتع شيء أن تتقلب في رياض معاني أسمائه وصفاته التي لا حد لها؟ قال المؤمن، البشر مؤمن، والله مؤمن من اسماء تعالى المؤمن ومن أسماء كثير من الناس شنو المؤمن ممكن نقول فلان شنو مؤمن؟ بعض البشر يطلع عليه شهيد وربهم شهيد هو شهيد لا تخفى عليه ولا يخفى عليه شيء من امورهم ولا من احوالهم فهو مطلع عليها شاهد عليها شهيد وهم شهداء في حدود علمهم مع قصور ادراكهم للانتفاع بمصالحهم وذلك لا يعلمه إلا الله فالذي قدم نفسه في سبيل الله شهيد لأنه قدم برهان على صدق حبه لله وشهد بدمه أنه يحب الله أكثر من نفسه والمؤمن هو الذي يقر ويصدق ويوقن بشرائع الله والله المؤمن المهيمن المؤمن الذي يصدق في أقواله وفي أدلته وبراهينه والذي يصدق المؤمنين من أوليائه فلا يخذلهم فينصرهم بالكرامات والمعجزات والأدلة والبراهين فيكون مؤمنا لهم سبحانه والله الأسماء والصفات دي هي متعة العارف من القيم في منزلة التفريد دي شنو البعد اسمه شنو التفريد في التفريد ده اتكلم كلام كلام عجيب لكن اظن التفريد ده نقدر شنو نجيه في الدرس القادم نحاول ننتهي من التجريد او من التجرد في هذا الانخلاء عن الشهود هو غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده غاب العبد ما الذي غيبه غاب بمشهوده غاب عن ماذا غاب عن شهود أنه شهد غاب عن شهود أنه شهيد. فلا يرى نفسه شاهدا لأنه غاب بمشهوده عن شهود أنه شهد باختصار عن شهود أنه تجرد إن خلع وتجرد عما سوى الله ولكثره تعلقه بالله لا يفكر في أنه تجرد عما سوى الله لأن ليس له وقت لأنه قد استغرق في محبة الله فليس له مجال لأن يقف مع نفسه ليرى نفسه قد تجرد ما واضح نعيدة ثانية نعيد ثانية هو تجرد تجرد يعني شنو خلع من قلبه كل ما سوى الله فلم يبق في قلبه إلا, إلا الله ولوازم ذلك يعني كونه يحب الاكل دون تأثير يحب زوجته دون تأثير يحب أولاده ما بتأثب إلا أن تصل حدا شنو محرما يعني زوج بحب زوجته شيء طبيعي يا اخي ما في مانعك تحب زوجتك لكن كمان ما تحبها حب تبدأ قدامه زي السوسيوة تحبها ما في بأس لكن ما يمنعك من إنك تكون حاسم في أمور الشرع والواجبات زي ما واحد قال له يا اخي انت مرة دي لابسه خاتم قال أي لكن واسع شوية يعني مدياني مساحة يعني لبساني خاتم لكن واسع شوية يعني مدياني مساحة يعني ما ما من الرطاعة عليه شديد يعني فبالتالي هو شنو انخلع عن شهودي كل ما سوى الله ولم يبقى في قلبه إلا الله هذا تجرد تجرد فأصبح لا يرى وليس في قلبه الا الله كون لا ليس في قلبه الا الله لا يستحضر هذا المعنى ايضا لانه في عباده دائمه فلو قلت له انت متجرد لله لا يرى نفسه متجردا لله ما الذي منعه من شهود تجرده غاب بمشهوده عن شهود تجرده هو ولذلك لا يرى نفسه متجردا يرى نفسه دائما مقصرا ولا يستحضر أنه متجرد لماذا؟ لانه قلنا في مدارج السالكين عبر دراستنا الطويلة لمدارج السالكين لا حجاب أغلظ من الدعوة لا حجاب أغلظ من شنو؟ من الدعوة يعني اي ذول بيدعي انه عنده حاجة الحاجة دي فارقة طوالي لو قال أنا زاهد ما زاهد لو قال أنا تقي ما تقي التقي ما بقل أنا تقي والزاهد ما بقل شنو أنا زاهد بل تعظيمه لمن زهد لأجله يجعله يسترخص طاعته لأج ربه سبحانه وتعالى الله يا أخي تاني شنو يا إخوانا أسمع المقولة دي لا حجاب أغنظ من الدعوة ولا طريق أقرب من العبودية لكلام السلف شفت ما السالكين ده خلاصته هذه المقولة لا حجاب أغلظ من الدعوة ولا طريق أقرب من العبودية ده دا من دارج السالكين فبالتالي غاب الشاهد هو العبد بمشهوده بربه عن شهودي تجرده فلا يرى نفسه متجردا الدرجة الأولى تجريد عين الكشف عن كسب اليقين يا السلام بمعنى تجريد عين الكشف عن كسب اليقين حصلت له مكاشفة صار وطبعا نتكلم عنها كثير ما في زول يستطيع أن يدرك الأمور الإلهية إلا بالتصور والفهم والعقيدة أما بالرؤية ما في يعني ما في زول يقول يا أخوان أنا رأيت اللوحة المحفوظ في ما في أوريكني ببساطة هو اللوح المحفوظ أنت كان طلعت عليه ما محفوظ ذاته طيب قلنا الإلهيات لا يجوز لأحد أن يقول أنها كشفت لو فراها مثلا واحد قال لي رأيت الكرسي ورأيت العرش هذا لا يكون أبدا لا يكون لك في الدنيا فبالتالي الكشف هنا ما المراد به قال تجريد عين الكشف عن كسب اليقين الكلام ده كالاتي الكشف هو ان توقن بهذه الغيبيات ايقانا من راها تصل مرحله من المعرفه والايمان بالغيبيات كان شنو لان شنو؟ تراها ده كشف قال تجرده عن كسب اليقين وهذا كلام فيه تناقض ليه؟ لان الانسان لا يصل الى هذه المرحله الا بعد يقين لكن ابن القيم بتمثيل العذر يقول ما تقول انا وصلت لهذه المرحله باليقين انما وصلت لهذه المرحله بالمعرفه اسمع الكلام كويس تجريد عن الكشف عن كسب شنو؟ اليقين يعني أنت الدرجة التي وصلتها من المعرفة بالله لم تصلها عن طريق كسب اكتسبته إنما عن طريق توفيق وفقت إليه الدرجة الثانية تجريد أي من جمع عن درك العلم ودي ابن القيم اختلف فيها مع الهروي تماما أسمع الكلام قال أشوف الكلام المتين ده تجريد عين الجمع عن درك العن وقالنا كلام ده مهم جدا الجمع هو جمعية حاله وقلبه وهمه على الله ده اسمه شنو الجمع يعني شنو يعني كان مشتت جمع همه كله ميقا ما عنده هم إلا منه إلا الله وقلبه وحاله قال لمن يصل الجمعية دي يزح العلم عارف ابن القيم قال شنو قال لو إذا تجرد من العلم ضل لأنه في كل المراحل لا بد أن يكون العلم له ملازمة رأيك شنو الصحةيته ها كلا ابن القيم واضح ليه قال شنو قال لعمر الله ترك العلم أصل من أصول الانحلال، فإنه إذا تجرد من العلم وما يوجبه فقد خرج من النور الذي يكشف له الحقائق ويميز له بين الحق والباطل والصحيح والفاسد فالكشف وشهود الحقيقة إذا تجرد عن العلم قد ينسلخ صاحبه عن أصل الإيمان وهو لا يشعر والله نجيب ابن القيم نجيب. قال لي يا أخي يجرد من العلم هم شوين يقول لك بعدين خلي نخلي العلم نخلي الحلاوة الحلام والحرام طيب ممكن يجيك إبليس ويضلك وأنت عابد فليست العبادة وإقبال القلب على الله وحده إذا لم يصحب ذلك بعلم تميز به بين الحق وشنو فقد تركب باطلا وانت تعتقد وتظن أنه حقا قال تعالى قل هل ننبئكم؟ بالأخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لكن ابن القيم قال أحسن من هذا أن يقال قال الأفضل كان يقول كذا يقول شنو قال تجريد الجمع عن الوقوف مع مجرد العلم وصورته فلا يرضى بالعلم فقط أن يكون حافظا ومدركا دون أن يرقى بقلبه إلى أن تكون جمعيته وأن يكون همه وأن يكون مراده هو الله وأن يقبل على الله بالكلية فإنك ترى بعض المهتمين بالعلم عندهم ضعف في التسكية والأذكار وقيام الليل والعبادة واليقين والعبادات القلبية والإقبال على الله عز وجل وهذا نوع ضعف وهذا شنو؟ نوع شنو؟ ضعف ليه؟ لأنهم وقفوا مع صورة العلم ولم يقفوا مع حقيقة العلم وما الفرق بين الحقيقة والصورة؟ صورة العلم حافظ عارف الأدلة كلها ما قعد يطبقها في نفسه دمال صورة العلم حقيقة العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء دي العلم فابن القيم يقول لعله يقصد يزح يتجرد من صورة العلم ويرقى إلى الجمعية ولكن أن تكون معه حقائق العلم فلا يفارقها إخواننا المسألة دي واضحة ولا ما واضحة أوضح عليك بعبارة ليس كل من علم صار عالما واضح في زول عنده معلومات ما اي زول عنده معلومات عالم ممكن يكون حافظ نصوص كثيره حافظ كتب حافظ اشياء لكن ما قاعد يعيشها ما بيعيش مع العلم وما حقيقه العلم الخشيه حقيقه العلم ملازمه تجنب الخشيه الدرجه الثالثه تجريد الخلاص من شهور التجريد وهذا ذكرناه ذكرناه تجريد الخلاص لا يشهد تجريده لماذا لانه تجرد لمن جرده تجرد لله الله. الله خلاك متجرد هو الذي وفقك للتجرد فلولا عونه لك على التجريد لما تجردت فكيف تشاهد تجريدك وتجريدك محضمنة منه إخوانا وأضحى لأننا ذكرنا قبل شنو قبل شوية إضافة مني في التجريد ده. ممكن ولا ما ممكن تزيدوها في آخر مدارج السالكين تكتبوها مع التجريد يعني كان بتسهل يعني تجرد العبد مع مولاه يجعل العبد متجردا مع خلق الله. اسمع الكلام ذا كيف؟ البتجرد مع ربنا مبدور إلا رضا ربنا. تجد متجرد. متجرد كيف؟ متجرد في قول الحق ولو على نفسه. ده متجرد. يكون غلطان. يقول لك أن الموضوع ده غلطان فيه. يقول الحق ولو على شنو؟ دي بيعمله منه. بيعمل زور شنو متجرد لكنه تجرد مع الله فصار لا يبتغي الا رضاه فبالتالي صار متجردا مع خلق الله جايك لسه شويه كان بتتكتب وروني عشان ننزله متجرد اسمع كان كويس متجرد مع خلق الله ولا تظهر قيمة التجرد إلا مع الخصوم والأعداء. مع الخصوم والأعداء. ذل عدوك بكاتلك ما تكاتلو بأسلحة خبيثة. كاتلو بأخلاق وبنزاهه تنتصر عليه. عنده حاجة دلة هو عدوك أنت هو الشحم والنار. عنده حاجة دلة واللون لا يا أخوانا هو لحقه. سالوك في شهادة لصالحه عدوك أقول له والله أقول لكم الجد في الجانب سألتني في هذا والله زودك كويس تقدر تقدر تتجرد مع عدوك داي واحد خاصمك وبينك وبينه ردود لا ترد عليه زي ما كان القيم بيرد يرد في الشيء يستحق الرد من عدم التجرد من الهوى تعظيم أخطاء الخصوم والسكوت عن أخطاء وغلطات الأحباء وده موجود وين عدم التجرد في الأحزاب والجماعات كتير. انت ما معنا في الجماعة صح اي بعدك يتربصوا بك ويشوفوا أخطاءك ويضخموها ده تجرد ده تجرد زولوا لغطله والناس التانين يفضحوهم ده تجرد ده ما تجرد أسأل كده جاء في التجرد قال شنو ربنا قال ولا يجرمنكم شناء ده تجرد مع الخلق عند الخلق أفضل شوف أنت دي قاعدة ده تعرف فلان دي عنده دين ولا ما عنده دين شوفوا كيف يتعامل مع خصومه إذا يتعامل مع خصومه بنزاهة وأخلاق وتجرد ده اديه صح وكان ما يتعامل مع خصومه بتجرد ونزاهه بعدك يجيب ليك القديم والجديد والفيه والما فيه ويلصقوا فيهم ده ماله ها ده صفر صفر كبير صفر صغير ذاته صفر كبير قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على الله تحذير شوف التجرد اعدلوا هو أقرب للتقوى كونه بتكره ما يخليك تمنع حبه ده التجرد كده ابن القيم رحيم مش ابن القيم ابن تيمية شيخه رحمه الله تعالى قال ولا تظهر تقوى الرجل إلا في الكلام عند خصومه فمن كان على درجة عالية من مخافة الله والورع منه كف لسانه حتى عن أعدائه وبالتالي قال هو أقرب للتقوى والله أخوانا كنا محتاجين له كنا مع منزلة شنو التجريد من منازل إياك نعبد وإياك نستعين أذكر القصة المشهورة عن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه رجل وهو من الذين قتلوا أخاه زيد ابن الخطاب في معركة من المعارك لعلها في حروب الردة بعد ذلك أسلم أو كذا يعني بعد ما ارتدى كان رجع فكان عمر خطاب ما بحبه فجي لعمر الخطاب قال يا أخي اسمع أنت ما تحبني لكن أنا عندي عندك حق بتديني لي عشان أنا ما معاكم في حزبكم ومنت بتكرهني قال له لا يمنعك حقا عندنا قال لعمر اعطني حقي وانما تاسى على الحب النساء بحبك ما بحبك دي بتأثر في النسوان انا بتحب انا تحبني ما فرقه معي تديني حقي قال له قال بس انا دي الدايره اما بتحبني تحبني دي ما معي كثير انما تاسى على الحب النساء قال لي بديك حقك بديك شنو بديك حقك ومنها القصه المشهورة الرجل الذي جاء إلى أمر الخطاب رضي الله عنه قال يعني يا عمر الخير جزيت الجنة اكسب بنياتي وامهن وكلنا من الزمان جنة قال يا اخي أحمينا أقسمت بالله إلا تفعلنا عمر قال له وإن لم أفعل يكون ماذا قال يوم القيامة بين يدي الله لتسألنا يوم تكون الأعطياتهن إما إلى نار وإما جنة. بكى عمر حتى بلل لحيته. قال أعطوه له ولبنياته ليس لشعره وإنما لحر ذلك اليوم الذي ذكر. إنما لحر ذلك اليوم الذي ذكر. خوفوا من الله وخوفاً قال أنا الشعر ما بي والله يف واحد تقول لك بيت شعر واحد ما تسكره يديك أي حاجة. الما حق يدك لك انت حقك يا كريم الناس توزع ساكت على كيف قلت فبالتالي التجرد نحن نحتاجه يقينا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا